الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبرك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الأحبة الكرام لم يزل حديثنا موصولا في الحديث عن سورة العصر وقد تقدم معنا أيها الأحبة أو وفي هذه الليلة سنتحدث عن مسألة واحدة نرى من المهم التنبيه عليها والتذكير بها لأن الخطأ يقع فيها كثيرا تقدم معنا أيها الأحبة أن الله سبحانه وتعالى له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته وهذا واضح جلي في غير ما آية من كتابه فالله سبحانه وتعالى قد أقسم بالضحى وبالعصر وبالليل وبالشمس وبالسماء إلى غير ذلك من الآيات. وقلنا أن أن المسلم أو المر لا يجوز له أن يقسم إلا بالله سبحانه وتعالى وأوردنا الأحاديث في هذا. وبمناسبة ذكر هذا الأمر نحب أن ننبه. على أن المر إذا أقسم بالله سبحانه وتعالى إذا أقسم بالله سبحانه وتعالى فإنه إن لم يفعل ما أقسم عليه فعليه كفرة وكثير من الناس يخطئ في العمل بهذه الكفرة فبعضهم يعتقد أن بمجرد أن لا يفعل المرء ما أقسم لأجله فإن عليه الصيام فورا ويقول بعضهم لبعض صم ثلاثة أيام يقول والله أنا قد أقسمت يقول صم ثلاثة أيام وهذا خطأ أيها الأحبة المرء إذا أقسم بالله سبحانه وتعالى له أحوال الحالة الأولى أن يقسم بالله سبحانه وتعالى في أمر ماضي وهو صادق في ذلك فهذا قد بر قسمه ولا شيء عليه ولكن مع هذا فإن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا بأمر قد غفل عنه بعض الناس وهو أن نحفظ أيماننا من الخطأ أيها الأحبة أن يكثر المرء من القسم فبعض الناس في غالب كلامه يقسم بالله ويتقصد القسم والله قد رأيت والله قد فعلت والله فأكثر كلامه قسم وهذا مخالف لما أمر الله سبحانه وتعالى به إذ قال الله وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ قيل أي لا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون وقيل أن يكثر المرء من الايمان لا يكثر فليس فالمرء لا يقسم على كل أمر لا يقسم المرء بالله جل وعلا إلا على أمر عظيم أما أن يجعل القسم يجري في لسانه جريان الكلام فهذا الخطأ الحالة الثانية وهي شبيهة بالحالة الأولى أن يقسم المرء في كلامه ولا يريد ذات القسم وهو المراد بقوله سبحانه لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ما هو اللغو في الأيمان قد بينت هذا امنا عائشة رضي الله تعالى عنها إذ قالت هو أن يقول الإنسان والله وبالله الآن أيها الأحبة نحن حينما نتحدث يأتي القسم في كلامنا من غير قصد إراده تقول والله اليوم كنت متعب والله اليوم رأيت فلان ورا اليوم رأيت زحام في الطريق أنت لا تقصد القسم وإنما يجري على اللسان من غير قصد وهذا معلوم في كلامنا فالله سبحانه وتعالى لا يؤاخذنا بهذا القسم ولا يعد من القسم الذي قد قال الله عنه واحفظوا أيمانكم وإنما الذي يؤاخذنا الله سبحانه وتعالى عليه هو الذي بعد هذا قال الله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان أي قصدتم اليمين وأكدتموها ففرق بين أن يجري القسم على لسان المرء من غير إراده وبين أن يقسم بالله متعمدا وقاصدا للقسم القسم الحالة الثالثة هو أن يقسم المرء بالله سبحانه وتعالى على أمر مستقبل وهذا الذي عليه الكلام أن يقسم المرء على أمر في المستقبل. كأن يقول والله سأقول لفلان كذا أو يقول والله سأفعل كذا أو يقول والله لن أفعل كذا فهذا قد أقسم بالله سبحانه وتعالى على أمر في المستقبل إما أن يفعل وإما أن لا يفعل طيب إذا أقسم المرء بالله سبحانه وتعالى على أن يفعل شيئا ما أو على أن يفعل فإنه إن لم يعمل بما أقسم به فإن الكفارة تنطبق عليه فمثلا رجلا قال والله مثلا قال والله لن أشرب اللبن ثم بعد ذلك شرب اللبن أو قال والله سأسافر غدا إلى جدة مثلا ولم يسافر فحين إذ تنطبق عليه الكفارة طيب ما هي الكفارة اسمعوا قال الله ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته لماذا سميت سميع هذا الأمر بالكفارة لأن المرأة أيها الأحبة إذا أقسم على شيء أن يفعله أو أقسم على شيء أن لا يفعله فإنه إن لم يعمل بقسمه هو آثم ما لم يكفر عن يمينه هو آثم ما لم يكفر عن يمينه إذا ما فائدة الكفارة هي رفع الإثم هي رفع الإثم قال الله سبحانه فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة إلى هنا الله سبحانه وتعالى خيرنا بين ثلاث أشياء خيرنا بين أن نطعم من أوسط ما نطعم أهلينا عشرة مساكين طيب ما مقدار هذا الإطعام؟ من أهل العلم من قال مقدار هذا الإطعام نصف صاع من صاع النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من قال هو أن تغديهم أن تغديهم أو هو أن تطعمهم غداء أو عشاء وجبة ولكي نقرب المثال أي نقرب المسألة. الآن نحن عندنا شيء يسمى بربع كبسة صحيح؟ هذه الربع الكبسة تحصل بها كفارة اليمين لأنها إطعام وهي تسد الجوعة تسد الجوع، فلو أدى المر أخذ عشرة من هذه الوجبة عشر وجبات وأعطاها المساكين فإنه قد كفر عن يمينه إن شاء الله طيب الأمر الثاني الذي خيرنا الله سبحانه وتعالى فيه هو الكسوة هو أن تكسو عشرة مساكين قال أهل العلم هو أن يكسوهم أن يكسوهم كسوة تصلح أن يصلوا بها كان تعطيه ثوبا يصلح أن يصلي به طيب الأمر الثالث الذي خيرنا الله سبحانه وتعالى فيه هو تحرير رقبه معلوم أيها الأحبة أن عباد الله إما أن يكون حر وإما أن يكون عبد مملوك العبد المملوك هذا هو أحكامه في الشريعة الإسلامية وتحصل بإعتاقه بعض الكفارات ومنها كفارة اليمين كان يأخذ هذا العبد ويشتريه ثم يعتقه لله سبحانه وتعالى ويصبح حرا والمتأمل في هذه الثلاث الخيارات أيها الأحبة يجد أن الله سبحانه وتعالى رحيما بعباده قد يسر الدين لأهل قد يسر الدين ل لعباده فانظر الكفارة الأولى هي أهول من الثانية والكفارة الثانية هي أهول من الثالثة فالإطعام أهول من الكسوة والكسوة أهول من العتق فهذا من يسر الله سبحانه وتعالى على عباده طيب هذا هو الواجب على المرء إذا أراد أن يكفر على يمينه إذا المرء لا يستطيع أن يكفر عن يمينه بهذه الثلاث ما عنده مال لكي يشتري طعاما ولا أن يكسو مساكين ولا أن يعتق رقبه ما استطاع وليس باستطاعته ذلك إذا كان كذلك ينتقل إلى الأمر الآخر في قوله سبحانه فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام إذا أول شيء في الكفارة ليس الصيام وإنما أول شيء هو الإطعام أو الكسوة أو العتق وصيام هذه ثلاثة أيام تصام متتابعة وليست متفرقة وذلك أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قراءة له فصيام ثلاثة أيام متتابعات لكن هذه قراءة إحدى القراءات بهذا أيها الأحبة نعلم الكفارة الصحيحة طيب هنا مسألة هناك مخرج للمرض إذا فعله لا تنطبق ولا تجب عليه الكفارة حتى وإن لم يعمل بيمينه، فما هو؟ هو أن يقول إن شاء الله. فإذا أقسم المر على شيء على على شيء أن يفعله أو أو لا يفعله، فإنه إن قال إن شاء الله مباشرة، قال إن شاء الله، فإنه حتى وإن لم يعمل بيمينه فلا كفرت عليه. وهذا خذوه مخرج وهددوا به الأزواج والأولاد أه؟ فلا كفارات عليكم طيب ما الدليل على هذا أيها الأحبة الدليل أن عبد الله بن عمر وهو الصحابي الجليل وهو, وهو من فقهاء الصحابة ثبت عنه كما أخرج ذلك كما أخرج مالك في الموطأ بالإسناد الذهبي أنه من طريق نافع عن ابن عمر قال ابن عمر قال نافع كان ابن عمر يقول من قال والله ثم قال إن شاء الله ثم قال إن شاء الله ثم لم يعمل بالذي حلف عليه. لم يحنث أي لا تنطبق عليه الكفارة ولكن إذا علمت هذا حتى وإن علمت هذه المسألة فإنك لا تكثر من القسم لا تتخذ هذا ذريع لأن تكثر من القسم لا تذكر القسم ولا تقسم بالله إلا عندما تحتاج إلى القسم لأن الله قد أمرنا بذلك فقال واحفظوا أيمانكم الحال الثالثة هو وينبغي أن نقف عندها هو أن يقسم بالله جل وعلا على أمر ماضي وهو كاذب وهو كاذب يقول النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر الإشراك بالله الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين واليمين الغموس وفي رواية قال يا رسول الله وما اليمين الغموس قال هو الذي هو من اقتطع مال مسلم هو فيها كاذب قال أهل العلم سميت بالغموس لأنها تغمس صاحبها في الإثم في الدنيا وتغمس صاحبها في النار في الآخرة الذي يأخذ مال امرئ مسرم أي كان هذا المال بيمين كاذبة فإن الله سبحانه وتعالى قد توعده بوعيد شديد أخرج مسلم في صحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع ما حق ما حق مسرم من اقتطع حق مسرم بيمينه أي أقتطع حقه بيمينه الكاذبة الظالمة طمأ هو العقاب قال فقد أوجب الله عليه النار وحرم عليه الجنة فقال رجل يا رسول الله أرأيت إن كان شيئا يسيرا أرأيت إن كان شيئا يسير فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان قضيبا من أراك الأراك هي الشجرة المعلومة والتي الآن يستخدمون منها السواك تخيل القضيب هذا الذي نتسوك به لو أخذه المرء من صاحبه بيمين كاذبة فإن الله يحرم عليه الجنة ويدخيلها النار هذا لأجل قضيب من أراك فكيف بالأراضي والأموال التي تنهب من الناس بأيمان كاذبة فاجرة ويأتون بشهداء الزور ويقفون عند القاضي ويقسمون بالله الأيمان الغليظة التي تقشعر منها الأبدان يقسمون بالله كذبا بالله عليكم ماذا سيكون حالهم تالله إنه من أعظم الظلم والبهتان ولذا أيها الأحبة المتدبر والمتأمل لحال هؤلاء الذين يأخذون أموال الناس ظلما لا تستديم لهم عافية ولا يستقر لهم قرار فإن المظلوم لا يهدأ في دعاء الله سبحانه وتعالى ليلة نهر على من ظلمه فعلينا أيها الأحبة أن نتنبه لهذا ولذا قال أهل العلم إن اليمين الغموس لا كفرت فيها. قالوا لماذا؟ قالوا لأنها هي أعظم من أن تكفر. يأتي ينهب أموال الناس ويكفر عشة مساكين ويطعم هذا لا تكفره أبداً ولا ليس عليك فر ما كفارته؟ أولاً يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وثانيا يرجع الحق إلى أصحابه. حتى وإن كان قلما بنصف ريال فعلينا أيها الأحبة أن نتنبه لهذه المسائل نسأل الله العلي العظيم أن يفقهنا في دينه هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد